بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم قد, أفلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين, هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة هم والذين ه م ل ف ر و ج ه م ح ا ف ظ و ن ا ب ل س ي للعلوم ا م ل ك ت أ ي م ا ن فإنهم ه م غير م ل و م ي ن إلا على ه أو م ا ملكت أ ي م ا ن ه م فإنهم غير م ل و م ي ن فمن ا ب ل ك ف أ و ل ئ ك هم ا ل ع د و ن ف م ن ا و ر ا ذ ل ك فأولئك ا م ي ه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون و والذين, هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم ن ا على ي هم ح ف ظ أ اولئك هم الوارثون ولقد خلقنا الانسان من س ل ا ل ة من طين ثم جعلناه ن ط ف ة في قرار مكين ثم جعلناه ن ط ف ة في قرار مكين ثم خلقنا ا ل ن ط ف ة علقه فخلقنا ا ل ع ل ق ة م ض غ ة فخلقنا ا ل م ض غ ة عظاما ثم خلقنا النطفه ع ل ق ة فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا ا ل م ض غ المضغة عظاما فكسونا العظام لحما, فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه أ خلقا آ خ ر فتبارك الله أ احسن الخالقين, فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم انكم يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون, ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء بقدر ف أ س ك ن ن ا ه في ا ل أ ر ض وانا على ذهاب به لقادرون وانا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا فأنشأنا وأعناب جنات من نخيل وأعناب لكم به جنات لكم لكم نخيل من به به واعنا بانكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء, سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وان لكم في الانعام لعبره وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ة ومنها تاكلون وعليها وعلى, الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل افلا تتقون أ تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إ ل ا بشر مثلكم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إ ل ا بشر مثلكم بشر مثلكم يريد أ ن يتفضل عليكم, بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم.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 قال رب انصرني بما كذبون ف أ و ح ي ن ا إ ل ي ه ان اصنع الفلك ب أ ع ي ن ن ا ووحينا فأوحينا إليه فاذا جاء أ م ر ن ا وفارت النور, فاسلك فيها, فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك, فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك إ ل ا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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون فإذا الفلك فقل استويت أنت ومن معك على الفلك فقل فقل الحمد, لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين وقل رب أ ن ز ل ن ي منزلا مباركا و أ ن ت خير المنزلين ل ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات ل ي في في ن إن وإن كنا إن وإن كنا ت م ب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 وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء ا ل آ خ ر ه واترفناهم في الحياه ة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم واتركناهم في الحياه الدنيا ما ه ذ ى الا بشر مثلكم. بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون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 ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون ه ه ي ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا إن هو, ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون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 ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم, الظالمين فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ثم أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرونا آ خ ر ي ن ما تسبق من أ م ه اجلها وما ي س ت أ خ ر و ن ثم أ ر س ل ن ا رسلنا تترى ثم ارسلنا ر س ل ا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه, كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أ ح ا د ي ث فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى و أ خ ا ه هارون ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين, ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إ الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا انوؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين, فكذبوهما فكانوا من المهلكين موسوعه ا ل ن ا م و س ى ا ل ك ت ا ب ل ع ل ه ه م ي ت د و ن و ج ع ل ا س ل ا م ر ي م م و أ ه آية و اسماء الله ا ر ومعين و ع ج ل ح ب ن مريم وأمه شركه الهدى شركه دعويه ي ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي إ اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في, في غمرتهم حتى حين ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين, أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين؟ نسارع لهم, في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون, بل لا يشعرون ان الذين هم من خ ش ي ة ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين yؤمنون والذين هم بآيات بآيات هم ربهم هم ربهم هم ه موسوعه النابلسي ن للعلوم ن الاسلاميه آ ت و و ب وَجِلَةٌ أ م رَبِّهِمْ إِلَى رَاجِعُونَ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 قد كانت آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين م يأت ب ل أ م لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنه, أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق و أ ك ث ر ه م للحق كارهون بل جاءهم بالحق و أ ك ث ر ه م للحق كارهون ولو اتبع الحق أ ه و اهواءهم ء م م لفسدت ل س ا ا ت اتبع والأرض ومن فيهن ولو و الحق ا أ فيهن ه لفسدت السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن بل أ أتيناهم, اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ ربك خَيْرٌ أم تسألهم خرجا فخراج رَبِّكَ خير و ه و خير الرازقين و ع ه النابلسي ت ق م وإنك ل ت د ع ل و م إ ل ى س ل ا ط م س ت ق ي ه الذين وان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون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 شركه الهدى ش ل ك م ا ل س م ع و ا ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا ما ت ش ك ر و ن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 أ أفلا, افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون قالوا إذا م ت ن شركه الهدى ترابا وعظاما أئنا م شركه د ع و ا ه غير ر ب ا ح ا ه ذ ا من قبل إ ن ه ذ ا إلا أ س ا ط ي ر الأولين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 سيقولون لله قل أفلا, قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا, تتقون قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إ ن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إ ن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا أ ن تسحرون سيقولون لله قل لله ف أ تسحرون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 رب فلا, فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على أ ان نريك ما نعدهم لقادرون, وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أ ح س ن السيئه نحن اعلم بما يصفون, نحن أعلم بما يصفون وقل رب أ ع و ذ بك من همزات الشياطين و أ ع و ذ بك رب أن, ان يحضرون حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل, صالحا تركت لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا كلا انها ك ل م ة هو قائلها, إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم, برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم ف إ ذ ا نفخ في الصور فلا انساب بينهم, فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون, فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك أ الذين خسروا انفسهم, ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم, في جهنم خالدون خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون أ ل م تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أ ل م تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ق ا ل و س و ع ن ا ل ي ن ا ب ل ا ي ل ن ع ل و م ا ل ا س ن ا م ي ه منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخساوا فيها ولا تكلمون قال ا خ س أ و ا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان فريق من عبادي يقولون ربنا م ن عبادي ي ق و ل و ن ر ب ن ا آمنا ي ق و ل و ن ر ب ن ا آمنا فاغفر ل ن ا و ر ح م ن ا وأنت خير ل ا س ل ا م ي ا ف ا غ ف م لنا وارحمنا أ ن ت خير ل وانت م خير الراحمين ت ى أ ن س و ك ذ ك ر و ك ت م منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم, اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين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 قال ان لبثتم إ ل ا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم ََُِْْ أ ان َ ما َ خلقناكم َََُْْ عبثا ًَ وانكم َ أ َُّْ الينا ََْ لا َ ترجعون ََُُْ فتعالى َََ الله َُّ الملك َُِْ الحق َُّْ لا َ اله ََ إ الا َ هو َُ رب َُّ العرش َِْْ الكريم َِْ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 إنه لا, يفلح الكافرون انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم و أ ن ت خير الراحمين وقل